الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان الأثنان على خير حلق الله أتمعين وعلى آله وفحله ومنسار على سبيله منهجه من إلهي للدين من أما بعد فهذا النجو الخامس من المنساء وحاصله أن المرأة يرتفع خيبها وينقطع عنها ولا تدري ما هو سبب الانتقاء وقد ذكر أهل العلم رسينا الله وفي سيديه المصنع أن هذا النوع ينقصد في الأصل إلى قسمين القسم الأول ما ذكره والقسم الثاني أن يرتفع وتعلم سبب, سبب وتعلم سبب الانتقاء فهذا النوع من النساء في الأصل ينقطع عنهن دم حين ثم إذا انقطع هذا الدم إما أن تعلم سبب الانقطاع وإما أن لا تعلم فإن علمت سبب الانقطاع فلها حكم إن لم تعلم سبب الانقطاع فلها حكم آخر ثم صنف رحمه الله شرع في دياني هذا النوع فقال من اتتع حيدها ولم تدري سببه فعدتها سنة ولم تدري سبب انقطاع بمحيض عنه فعدتها سنة هذا قضاء أمير المبينين عمر بن سطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذه السنة توجيهها أنها تحتد تسعة أشهر باحتمال أن تكون حاملة فإذا نضط عليها تسعة أشهر ولم يتدين أنها خامس فإنها حينئذ تدع عزتها بالأشهر وتكون عزتها ثلاثة أشهر من نص الطعام على أن المرأة التي لم تحب والمرأة اليائث لدينا خير قدتها ثلاثة أشهر فإذا أضيفت التفع الأشهر إلى الثلاثة الأشهر أسلحة مجموعة إثنين عشر شهرا وهذا ثلاثا كاملة كما قاضيه الاخير من اليمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولذا قال لم نصالح في هذا الحكم فاذا قطع دم حيوان المرعى ولم تدري من سبب انقطاعه فانه يلزمها ان تعتد سنه كامله سته اشهر احتمال ان تكون حامله ابراء من الرحمن المخلم وثلاثه أشهر التي هي العده الاصليه للتي ليس من لا يقين له يحكم معنا ثلاث اشهر من الحمل وثلاثه للعده فتنقص الامه شهران تنقص الحامل شهرا لانها لم يكتمل التسع فيها الامل والحره لأن الحمل لا يختلف من قبل الى امر كما لله في الشرائر والاماء ستعطيها 9 اشهر الثلاث اشهر التي عده الله الله التي اللا... اللا... اللا... لا حب من النساء تستشف على مثل هذا النادل الذي تشفي وقد ذكرنا ان الصوفي ان عده الامه لا تشيرتين وان مذهب المالكيه والطاهليه احمد الله عليهم وهو قول صفر بعد فقراء مدينه القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق تقييد المدينه استقام مدينه سبعه سالم عند الله بن جمر وقول مجاهد بن جبر وهو من اهل المالكيه والظاهريه لا تشبيه والدليل على ذلك عموم الدليل الوارده في كتاب الله عز وجل حيث لم يسبغ سبحانه وتعالى بين الخلقه والامل وثانيا ان المدينه قال بالتشديد خطه هذا العموم بكل صاحب والعلم اقوى وثالثاً أنهم خصصوا من جهة العقل وهذا مدى على المسألة الأصولية تعارض العنوم مع قياسه ودلال الحكوم أقوى لمنقياس في هذه المسألة فإن الله تعالى نص على التشطير في الحد ولا ينص على التشطير الضغير من هذا الأصل العام فدقي أو غير على الأصول إذا جدرت فيه جليل أمام يبقى على عمومه ولذلك يتركح نظم المنقال ألا تشفر فيه الغذيب المرأة إذا كانت من الإناء وعدة من بلغت ولم تحد ومستحابة الناسية ومستحابة المتدعة ثلاثة الأشهر والأمة شهران قال رحمه هو وعدة من بلغت ولم تحد وعدة البرأة التي بلغت ولم تحد المرأة إذا كانت صغيرة الصبية إذا ذلغت لها حال سامن حال الأولى أن تجلغ بالحيل وحينئذ لا إشكال فعدتها بالأطراء والتشفيد هل هو الظهر أو الحيل وهذا بيجمع العلماء أن الله تعالى كل المترباء والمقلقات يتربطن بعنفسهن ثلاثة قرؤ وهذه ذات قرء فيجب عليها أن تتربط ثلاثة قرؤ نفس شفاء الله عز الحال الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها شيء كما لو ضلغت سنة البلوغ 15 سنة على الشفيح كما ديناه وديناه خلاف الغلماء رحمه الله في سنة البلوغ بلغت مثلا 25 سنة على سنة 15 سنة و17 سنة كما هو مدد الحنافية التفريق لذكر الإنتاء و18 سنة كما هو مدد المالكية إذا ضلغت ومن انتخب فحينا ابن قال طائفه من اهل العلم اننا لا نستحق الحكم الافضل أن اصل ان تدنتي ان من لم تحكم بغير انها تعتد الاشهر لايه الطلاق فان الله تعالى بين أن اليائس من الحي بايه الطلاق والذي لم تنفذ عدتها ثلاثه اشهر فاذا تبين أن المرأة حيث غريها بالإجناع على أن إذا لم تفضل إتحد بالإجناع أنها تهدف بالأشهر فإذا وصلت إلى سن الحي ولن يبقى معها دم الحيدي تستطح بالأشهر فقلنا إن أبو لغة لم يؤثر في شكل شيئا لأنها جالت غير حارف وبناءها والتي لن يحظم فجعل على أن اللتي لن يحظم المعدة هنا ثلاثة أشهر هذه لم تحد فتبقى على حكم الأصل فتعتد بثلاثة أشهر وهذا كما نصر عليه صنف رحمه وقل طائفا من أن يموت العلم من الثلاث والثلاث ناس ومستحاضة ناسية والمستحاضة تقدم نعنى نبيا المستحاضة بينا أن المرأة التي يجري معها دمر حيث ومستحاضة لا ينسي طبعا إذا جردنا من وهو سوى بينا أنه صار ثمين وينشئ ككلها عادة وفارة أن يكون ثمين وفصلنا في أحكام هذا في كتاب الحقيقة المسألة عندنا كم رأس نسيت عادتها كانت لها عادة وكما نسيت فلما نسيت عادتها تعرفون للمستحابا يستمر معها ما تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تنين فحما يذن أصلح حيثها مجهورا فهذه قالوا تعتب ثلاثة أشهر وهذا عند حتب المذهب الحنابلة يردونه إلى الأصل في كتاب العبادات فكيف تعتب الثلاثة الأشهر قالوا تُشمل على حديث حملة بن جهش رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحديث أصدقوا أن حسن الغراء من العلم رحمه الله من ملوان بطار العراء هذا الحديث قال لها حينما قال تلجني أنعت لك الكرسك قالت يا رسول الله وأشد من ذلك قال لها تلجني ثم قال لها تحيذي في علم الله ستا أو سبعة ثم صلي ثلاثا وعشرين أربعاً وعشرين فقوله تحيي نبي في عين الله ستاً أو سبعاً ردها إلى الغالب من حين النساء فتتحييب ستة أيام أو سبعة أيام على قوة الدم وظافية إذا تحييبت ستة أيام أو سبعة أيام وكانت نافية هذه التي نشيت عادتها فانقسم إلى قشرين إن كانت كما تقدمنا على كتاب في الحيث إن كانت تعلم مكان العادة لأنه تنسى عدد العادة ولا تنسى المكان ومكانا من أول كشة مثلا تعلم أن العادة تأتيها في أول كشة أو تأتيها في آخر كشة أو تأتيها في منفصة كشة فإن كانت عادتها تأتيها في أول كل شهر فحينئذ نقول لا تحيضي في علم الله ستا أو سبعا من بداية كل شهر وإن كانت عادتها تأتيها في آخر الشهر يقالوا لا تحيضي في علم الله ستا أو سبعا من آخر الشهر وأن تغلى المقام الحيث إذا تحيضت ستا أو سبعا على قوية بن رعد كما ذكرنا هذا بكتاب الحيث السؤال الآن كيف نحكم بانتهاء العدد الثلاثة الأشهر هنا تبعى فيها وظهام من أهل العلم يقول ثلاثة أشهر كاملة فأن الحيض سقط اعتباره ورجع إلى اللتي لم تحب قال لأنها لما كانت ذات ولا تعرف حادثها ولا يمكن تنيذ عادثها أصلح الحيض ووجوده وعدمه على حد الثور فيرد إلى ثلاث أشهر كاملة وذناء على هذا القوم لو طلقت في آخر ذكش الجاد فإنها تعتد مشرم وصبر وربيع وتخرج في آخر ربيع أول من عدةه وتحل الأجواب بنهاية شهر ربيع الأول الكون الثاني يقوم تعتد ثلاثة الأشهر على تصريح حبيث حمى أعوذ الله في هذا الحبيث إذا قمنا إنها تعلم وقت آذفها في بداية الشهر يتفرع أو يفسر في هذا القول على التفصيل الذي يتقدم معنا في الشيء والطهر هل عدة المرأة بالشيظات أو بالأطهار إن قلت إن عدة المرأة بالشيظات كمختارهم ومثلهم مثل الحنادل والحنفية رحمه الله يقومون كالآب تعتب شتا أو سبعا من رجالة محرم ثم شتا أو من بداية صفر ثم شثا أو سبعا من بداية ربيع فإذا امتهت من اليوم السابع أو السابق على الصفحين خرجت من عندها لأن في حاجة ثلاث حيضة وهذا حيض تقديري من الشرع يعني الشرع تبرزع من مؤمن كما أن العبادة ترتدت على هذا الحيض التقديري المعاملة في المرتبة العمل الوجه التاني يقول طبعا العدة عنده بالأطهار فيقول تتحيز ختا أو سبعا من بداية المحرم ثم صفر ثم ربيع وثمتهي بالقهر الثالث وعلى هذا, هذا تختلف العدة على الوجهين الأخيرين يعني يطلب الوجهين في القول الثاني هو القول الأول فالقول الأول يتنم العدد يعني لا يوجد من مضي ثلاثة الأشهر والقول الثاني لا يرى مضي ثلاثة الأشهر الإشكال ليس هم إشكال أكثر فيما يقع الطلاق لو قلنا ثلاثة شكرا وهي النساء الثاني وكيف وقع الطلاق أثناء الشهر عرفنا انها لو في جداية في الشهر طلقت في آخر الحجة فما اشهر انها تبتدئ من المحنة فتعتد ثلاثة أشهر على الطول الأول ثلاثة أشهر كاملة الأمناقصة قمرية لأن أحكام الشريعة الإسلامية مرتد على الأشهر القمرية للأشهر الشمسية فالأشهر الشمسية عيث لها في أحكام الإدادات المعاملة التأثير إنما التأثير للأشهر القمرية التي نفس الله عز وجل على اعتبارها واشارونك عن الأهلة كل هي موقيت للناس وضيانة تعالى بهذه الآية إن الأصل الاعتبار للأشهر القمرية هذا نحن الإجراء من العبرة للأشهر القمرية فالإجهام الذي يذكر الآن لو أنها طلقت في, في آخر شهره يبدا اثبات الاشهر من اول شهر وتعتد بثلاثه الاشهر كامله او ناقصه يحيى ان تاره يكمل الشهر الاول والثاني وينقص الثالث وتاره ينقص الاول والثاني ويكمل الثالث وتاره الاول يكفي الاخير ويكمل الوسط وتاره مع العبره في هذا كله بنفس الشهر وثمانيه فتارثاً يكون تكون عدةها 89 يوماً وتارثاً 88 يوماً على حسب كمال الشهد ونقصه لكن لو أنها طلقت في منتصف شهر مصرر أو طلقت في عشرة من شهر رمضان يعني طلقت أثناء الشهد فللعلناء في هذه المسألة الخلافة والذي عليها ظهور العلماء بحمد الله أنهم يقولون الآثرة في عدة الوفاة وعدة الطلاق إذا احتسب ما زاد عن الشهر يعتبر مضموما إلى آخر شهر فإذا تملكت في اليوم العاشر من نظام فحينئذ تتبع عدتها أن اليوم الشابي عشر من الشابي عشر إلى نهاية رمضان نقدر ثم نحتسب الشوال ناقصاً أو كاملاً ونحتسب للقعدة ناقصاً أو كاملاً فإن نقص بالأهلة فهو شهر وإن ثمن فهو شهر. ثم يبقى السؤال في شهر للشتة من الذي يضاف إلى الأيام التي نضرب بعد العلماء يقول يضافوا من للشدة حشر الحيام لأن الذي خلق من قوله لرمضان هو الحشر فدناع العنادان تقالوا لا بعدها وانت اكتسب مزدة كاملة دناعنا على الشهر يقدر الثاني والثالث ناء الشهرين بكل وسط ثانينين ويبقى الشهر الأول والراضع على حفظ النقص الموجوثي الأول يكمن من الشهر الثاني قال بعد بناء على هذا الكور عند حضر قول الجمهور لو كان هو اللي فيه إشكال لو كان شهر المظام لاقتا فعندهم تعتد إنا عشر من ذكره فرا كان ناقصا او كاملا في هذه الحاله تعد العشر من ذكره ناقصا او كاملا وننتقل الى ما العبره بالاجل فما خرج عن الشهرين يرجع في الى الاصل وبناء على ذلك الايام فقط فانه لا بد وان يحتسب 30 يوما فتقرب يوم الحادي عشر منذ الشكل والثقيقة من حيث الأصل يعني الشهران اللذان هنا في الوسط الاشتساب بهنا بالمقش والتناس فلو كان ما كاملين ما كثيرين فالعدة كاملة وهي يمتدفل للحساب بالتقدير من جهة أن تكون أن يكون الشهران ستين عاما بل لو نقص وكانا ثمانية وخمسين نقص الأول والثاني الذي وشهر شوال والتحدة كان نقصين وكان رمضان الثامن فإنه اكتسب ويعمل به ولا يؤثر أول صلى الله عليه وسلم تنظر الصحيحين شهر عيد لا انقصان رمضان ودى الشتة وقال كنظر الصحيحين إنا أمة الإنين لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا قال الراوي هكذا فعد ثلاثين خالص في خالص الإدهار في العدد الثاني يعني يكون ثلاثين ويكون ثلاثين عشرين وهذا من سماح الشريعة أنها اعتبرت الرؤية فإن رؤية الهلال فديا ونعمة إلا يرى أكملة العدد ولا عدرة الحساب الثلاثي وبيلنا هذا غير مرة وبيلنا أن نوصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف وليس بوصف منقفة فما نبهنا عنه غير مرة وأن الله وصفهم بهذا وقلنا أن الأمية لا تسترد من الجهل فالذي يقلنا الأمي جاهل يخلص بين الأمرين لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب أي أنه على خالته كين وولدته أمه وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلى من الله لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يكون عنده علم فالقراءة والكتابة ليست فيه العلم إننا العلم بالتحسير والوعي ولذلك قال الله عليه وسلم ربنا نظلهم ألعى إنسانه وعلى كل حال هذا الناقص العوكام هناك والمستحادة ميتدعة كذلك الحكم بالنسبة للصحاب المتجاة أرسل ثلاثة أشهر نا. ثلاثة أشهر. والأمة شهران والأمة شهران على مذهب التفصيل وعلى مذهب التفصيل ودينا أنهم مرجوث ليش براجع وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيب فتعتد به أو تبلغ فينا البيان فتعتد في عدة قال رحمه الله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيب هذا النوع الثاني من النساء من حيبها لم تدفع حيضها ولم علمت سبب لم تفعل ولم تدري منهم فان كان السبب سبب الانتفاء انه مرض قام به الابذى هذا الحيض انقطع انتي والدم انقطعت بسبب المرض او مثلا كان بسبب الرباء في حين بسبب الرضاعتهم في هذه الحالة يحمل, يحمل هذا النهر من النشاء على العدة التي سبقت وتقدمت فتعتد سنة كاملة وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليه أن المرأة إذا ارتفع حيبها ومن تدري ما هو سبب ارتفاعه فانها ولو تعلم ان علم تبقى على عبد اسم على حالها حتى يعود اليها الحيث ولهذا قبض في حادث في القمه منقيس رحمه الله صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجة اكنتها اكنتها اسقطت في حافظ حلبه وحربتين الشك من الراوي وأثر عند نارس المرضى من طريق رواه البيان قيبت سنة ونصفية فحاضت حيضة أو حيضة ثم ارتفعت عن الحيض ثم بقيت ونطلقها بقيت سنة ونصفا قيبت أنها توفيت بعد سمعة عشر شهر وقيت بعد سمعة عشر شهر يعد إليها الشيء لأن كانت مكانا معها مرض وعلمت الشبط وحابت الحيضة الأولى إن الحيضة الثانية وجاءها المرض فلم تحذ الثالث وهذا نفهم من الله عزيز فلما لم تحذ الثالثة وفيت قبل أن يعودها في الشيء فرفع أمره إلى أتله النسوط فورثه منها وقالوا له شبط الله لك أن يعني الله عز وجل وإن لو حدث الثالثة ما أولد منها شيئا أن خلق تخرج من العدد لكن الله سبحانه وتعالى اللي حكمه ذهب قال الله لك مرافع هو ريوة صحيحة عبد الله من النسود رضي الله عنه ودمام على ذلك لتفع المرض عنها وكان ذكر نسمه رحمه الله تبقى حتى يزول هذا الخدر وترجع إلى القصر لأن هذه ليفت بيائس من حيث هذه ليفت بيائس من حيث هذه لي ذات جاءها اجل او جاء قارص ان تفتك على الاصل من زانها بالحيل حتى يعود الى ما في ظهره ولو مرت سنتين او ثلاث تفر على عده وهي في حكم محتض حتى يعود الى في حكم العده الا واجبين فلا تذره في حكمه حتى يعيد السيد فتعتد به او تبلغ سنه خمس و تعتد استمر الأمر معها حتى, حتى دخلت سن الإيام فحينئذ دينا نحن قضية سن اليأس هل له يشن أولا ودينا نصيح أنه لا حبا اليأس مدمر حيث يدري مع النظر في حائل لكن ليس قطع لما يشلس بين الإيام في غالب النشاء في في أسرابها وقرائمها وكذلك أهل بيتها معروف في بيتها أن النشاء الى خمسة خمسين وهم قطعنهن الحيث فجلس التنتظر بعد المرض الذي اعصارها والمرض معاه ثم لم يزل المرض ودخلت في سلم الاياث فالغالب كالمحقق الغالب أنه حتى ولو قال السبب ومعروف من مرعها ومع البيتها وعادة أسرابها أنها تكون آية فحينئذ لها بعدة الاياث فتنتظر من ذات الحيب من عدة ذات الحيب إلى عدة ذات القياد رأى تنزل من عدة ثلاثة عشرة قال رحمه الله تعالى الثالثة الرأة المفقوط الثالثة الرأة المفقوط الرأة فقدت ذو الجهاز هو الذي راب ولا يقرر خضر يقول بعد هذا يقول غاضى وانقطع خبره بعد أن يقول لا يعرف خبره فيخرج الحاضر وكذلك أيضا يخرج الذي يعرف خبره مثل الذي يكتب رسائل إذا كتب لزوجته رسائل أو كتب لعقربائه أو على صلاة بمراسل لهم فحين لا يكون لا يفهم بفقته وأنه بشكل <تصفيق> الذي يغيث وينقطع خبره ولا يعرف حاله ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون غاضبا في حال يغلب عليها الهلاف والقسم الثاني أن يغيد على حالة يغلب عليها السلام فالذي يغيث على حالة يغلب عليه الهلاف من أنفلته الذي يفقد في القتال في سبيل الله عز يكون بين الصفين أو تحدث فتنة وقتال وهرق ومرق ويدخل فيها إنه يفقد فهذا فوقف في شيء غالب ونهلاف أو يحدث جدان في المدينة أو القرية أو المكان الذي هو وحيد وينقطع خبره ويضرعه وحي أو ميت أو مثلا يحدث سياغانه أو يدهن سيل على مكان موفين بالعياذ بالله أو يحصل حرائق أو تحذف خوارف ثم ينقطع خبره لا يعرف أحي فيرجى أو ميت فيحكم بهلاك إذا كان في ضيبة غالبها الهلاك فقضاء الصحابة والمنا عليه أنه ينتظر أربع سنوات إذا كان في غالبه الهلاف في حال الذي غاض في حال موالده الهلاف منتظر أربع عشرين ثم إلى تنتظر بجفوة أربع عشرين فإذا لن يأتي شيء ولم يتدين شيء حكمة لموته تقديرا وتعرضون التقدير تنزيل المعدول منزلة الموجود لأن الموت ما المحق لكن منزل منزلة الموجود أو تنزيل الموجود منذلك المعدون هذا الأصل التقدير في ما ضبطه العلماء في هذا الحالة نقدر الموجود منذلك المعدون وهو حياته نقدره كان منه الموجوده أو نقدر المعدون منذلك الموجود وهو موته فنقوم له ميد يعني الأصل أنه حي هلافة الحالة يفهم بموته ثم تعتد عدة الوفاء فإذا اعتدت عدة الوفاء وبعد ذلك بحبها للأزواج وأنها حلال ان شاءت تنكح إن شاءت ألا تنكح هي خرطة لأنها وبناء على ذلك الأثر في عن عمر بن الخطار رضي الله عنه وعن وقضى بذلك ويشتمر هذا القضاء عنه رضي الله عنه وعنه وعن الدين العينة وقال بعض السلف ينتظر سنة كاملة كما أذر عن سعيد بن سعيد لأن الرواية عن ان بن خطاب رب العام هي عن طريق سعيد سيد في خلاف في رواية سعيد رحمه الله عمر بن خطاب من سمع أو من يشنع هي من تصل ومن قطع لكن العمل على هذا القضاء اختلف العلماء في هذه الأربع سنوات هل هي معلنة أو غير معلنة يعني هالهم لما قضى بالأربع السنوات قصد شيئاً من تحديد الأرضها فيما زيادة أو نقص أو لنقص فقال بعض العلماء قصد شيئاً فهي وهذا الذي قصد قالوا إنها يعني غالب يعني أقصى مدة لحن فهي كأنها تجز تتربط على هذا الوجه هذه المدة اشتراعاً لهذه الميث في حقه بالنسبة لنا أتمنى تحت عدة ثلاثات وقال بعضا من الأشبه أنه غير معلم وهذا الطيب فيه قوة غير معلم وقضاء الأربع سنوات يشبه يكون الغالب أن الأربع سنوات إذا لم يرى حدر الإنسان فيه أنه فعلا أنه يكون أشبه بالهالب خاصة إذا كان حال وحال هلافا إذا كان حال وحالة هلافا مثلا أن يشقد في موابع يعني غالبها ما يعني نوعيش صاحبها مثل أن يسافر من المكان معروف أرض مصفعة كما في القديم تكون فيها السباح أو يركض البحر حال هيا جامد فالأرض على السنوات مدة كافية من الملكة نحيا شيء من خبر أو العلم خالي أما بالنسبة للقسم الثاني وهو أن يغيب على حال غالب السلام مثل أن يسافر الافتجار في بلد آمن يتسافر الى البلاد امنه او يسافر من عادته ان يسافر فجاءت قطعه اخبار ولم يعرف يعلم خبره لم يعرف هل هيئ نجد أو, او سافر لشده رحم وبعدنا تركهم مراجع من لم يعرف ماذا صار له وماذا جرى فاذا سافر على وجه المغامره في التجاره والمجده وفي شده ذلك وفقد فمده الجمهور العلماء أنهم قالوا ينتظر ينتظر مثل هذا على وجه المشكوم بأنه حي الأصل أنه حي ويبقى ثبتا رأته على هذا الأصل حتى تستيقن موته إما أن يفع خبر أنه ميت أو تنفس مدة يغلب على مثلي أن يموت هذا وجه أو تنكث إلى أن يقدر عمره تسعين سنة وقيل إلى مئة وقيل إلى مئة وعشرين سورة المسألة الرجل عمره تسعين سنة مثلا ومرأة شابة ومرأة ثمائة عشر سنة, سنة. فتنتظره إلى التشعين قال الغالب أنه لا يجاوز التشعين وقال بعض العلماء إلى مئة إلى مئة ومئة ومن أهل العلم من قال ينتظر إلى أقرانه ومن في سنه فإذا انقردوا وماتوا حكم دي وفاكي. هذا كله على قبيلة الإرث والفقوق التي تترتد على حكم دي وفاته فهم يقولون نفع على أصل لأنه الحي حتى يغلب على الغن هلاكه والقول من ينتظر في نفل سنه ومنهم أقرانه حتى ينقردوا أشره وطبعا كل الأقوال هذه عند الجمهور من الخنافية والمالكية والشافعية والكمادر ذكروا أن ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا من من قدر كشعين من من قدر مئة ومئة وعشرين كما نصر يضع الضقاء الخنافية والشافعية رحمة الله علينا ينتظر هذه المدة فإذا نضت هذه المدة حكمة وفاته هذا المسجود الذي يقوم فاقدمه على حال يغلو فيه السلامة في هذه الحالة إذا ما أنها تنتظر طيب المرأة اتخاذ على نسيه الحرام اتخاذ على نسيه الختنة وقالت أنا لا أستطيع أن أنتظر هذه المرأة وأريد حقوقي أشعر نشفي نظر أنه غائب أريد حقي أريد مثلا من يعودني ويقوم عليه فأنا ترغب الزواج وترفع الأمرها إلى القاضي وتشفكي فإذا نظر القاضي طلق القاضي يجعل الحق القاضي أن يضلل عن الزوج إذا رأى ظلم المرأة وحصل خشي عن المرأة فالمرأة لها أن تتبق لكن متى نحكم بإرتها منه ومتى نحكم باعتدادها من عدة الوفاء هذا إذا رضيت أن تتبقى وكلام هنا ما تعتد عدة الوفاء على أنها راضية بالبقاء فإذا قلتنا سأبقى ولا أريد ثلثه وأريد حقي في إرته مثلا في هذا الحال نقول لا أرث لك ولا حق لك حتى تنظر المدة التي غالبها أن ثم بعد ذلك يحكم بموته تقديا وتفصيل في مصدر الإرث الميرات ولكن الذي يهمنا هنا أنها تنكث منتظرة إلى أن يغلب على الظن اناقوم بها لاق اقارامه او لدي مده ان التفصيل الذي ذكرت تترتب ما تقدم في ميراثه ثم تسدد الوصيه تترتب ما تقدم في ميراثه من حساب الضرائب تقدم وهذا دائم العلماء يسئلون مسائل على مواضيعها ومضامينها فمضام هذه المساله في ميراث المسدود قد تقدم على الحال التفصيل ما ذكرناه هذا التفصيل في كتاب الفراعج وضعوا لي أنه يفصله ويقوم أنها تنتظر إلى أن يغلب على ظن هلافه ثم تعتدون الوفاة ثم تعتدون الوفاة في انحكم بوفاةه تقديرا ومضى في المدة أو هلف اللي في سنه عربا أتراغا أنه في سن واحدة فالتفصيل سرب في سن الشرس فلو هلق سربه يعني الناس الذين هم في سنه هلقوا وانقرضوا فحين ليه يحكم القاضي بوقاته ثم بعد ذلك تأثبه عدة الوفاة ويحكم به سنان وانا كن كشرة في التربط وانا كن كحرة في التربط فتربط من هنا فتربط الشرة يعني تمكس أربع سنين لذلك ما ذكرنا مين يشكرون هم لا تشتير وفي العدة نسوا عدة مسرة تشتير في العدة حقا والغريب أن زعب المالكية غاربوا تشتير فتنسوا السمتين مع أنهم خالفوا في العدة وقال ما تكم كل حال يمنتز طالب العلم أنه ربما وجد من زعب العلماء أقوال مختلفة وليعلم أن وراءها أكتابا يعني في بعض الأخيان مثل التفريق بين المجتمع والجمع بين دليل من على فترة العالم لأنه أعطى كل المسألة الحقّة والشريعة تزرق بين المجتمع حيث تبنى بين المختلف وهذا طبعاً إحكام تختلف وتتأثر بغلالها ومجيبات التغيير فيها وعلى كل حال هذا الذي عليه علماء هنا لن يرى تشتيراً في مدة التربط لعندنا مدة المدة الأولى الأربعة سنين أو مدة مغالبه والشنان وهو أن يهلف هذه المدة لا تشتر فيها ألا لها والمدة الثانية مدة عدة الوفاة وهذه فيها تشتر وقد تقدمها وقد تقولوا وغير شكرونها وليس جلل الآن وبينا أن تشتر في عدة الوفاة ولا في عدة. وَلَا تَسْتَقِرْ عُلَى خُطْنِ حَاسِمٍ بِذَرْضِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْيَفَاتِ اختلف العلماء رحمه الله لو أن المرأة لها أرادت أن تتربط الأضع السنين فهل تحتفظ الأربع السنين منذ شفره أو منذ انقطاع خبره أو منذ شفواها للقاضي ورفعها للقاضي الجواب أن هناك وجهين للعلماء رحمه الله هناك قولان للعلماء قول الأول يقول تبدأ الحجار من الوقت الذي انقطع خذائه كان مراسلها في شهر فلما انقطعنا انقطع في شهر محرم فتبدأ من محرم وتحتفظ الأربع سنوات من محرم هذا الوجه الأول الوجه الثاني طبعا هذا رواية من أحمد رسول الله عليه السلام عبد السادس أن تحتسب منذ فقده لأن الضرر جاءها لفقد صبره وقال بعض العلماء من أجهة الثاني تحتسب المدة من فضاء قاضي فإذا قضى القاضي لها أن تتربط أربع سنين تبتدي الاربع سنوات من قضاء القاضي انه بمدد من الملك سبح الله وعز من الملك ان نص على ذلك ان يبدا بالحساب منذ الرهن امره القاضي والفرق بين القولين ان ربهم قطع خبره من الحرب فتسكت تنتظر تنتظر الى ان جاء سنه فاشعبان فرفع القاضي امره بشعبان ان الكم الاول تحسب من صفر وكم بها 24 حتى محرم من السنه التي تسن بها 24 ستخرج من ال الزام بالاربعه وتدخل في عده الوفاه وعلى الكم الثاني يبتدئ حسابها في شعبان يقراها كما حكم القاضي فاذا العبره بالسداد فقط او انقطع السبب والفرق بين السورين طبعا إذا نذر إلى أن الأربع السنوات تعذبية وأنها تقدير فيه من الشرق الغالب في هذه الحالة يطوع أنها تتوقف على ختمة قابلة وإذا نذر إلى أنها اجتهادية وفيها معنى التعديل في هذه الحالة الحملة موجودة منذ الفقر منذ القطاع الخبر فقد يكون اول حكم قول الثاني على هذا الوجه الثاني بانها معلله لانه اذا انقطع خبره في هذه الحاله حسب البرنامج يبدا الحساب من ذلك تمام وفي من قول النبوهتين القولان له وله والظهر الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا ان لا تفتقد الى حكم القاضي يعني أنه أنه لا يتم وقف تختصر من شين انتقعتها وإن تزوجت فقدم الأول وقبل وقت ثاني فهي الأول وإن تزوجت هذا تسلسل في الأشياء وميزة هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي هي تنزيل من حكيم الخميس للقص الحق وعطير وحاصلين أنها شريعة تامة كاملة وإذلك تجد الفقر الإسلامي ضرب قطة من الصور وأروعها في في معالجه المسائل والمشاكل والمواقف بدقه وعنايه ومسؤوليه القوانين الوضعيه قاصره حتى ان تجد القوانين تجد نسبه تعالج الناس وتنظر إلى عرف الناس حتى يسمى القانون وضعنا يسمى من شليع القوانين بعد ما تحدث حوادث يدرسون الاقضيه من دراسه القضاء في القضاء الكلام والإعلان فيجمعنا ذي ناقل ويجمعون تصورات ثم بعد ذلك يكفيهم فلو شاء الله أن الأعراف تغيرت وأحوال الناس تبدل واختلفت المعايير في المجتمع واختلفت أوضاع الناس ذهبت خوامين مؤدرجة بيها ما هذا تنزل لأن البيئة التي فيها التزام أو المحافظة بشكل بيئة التي لا ترتزم والبيئة الغنية للغطيرة والدي الجامعه بيننا والفقر وكان ديئا المتنحره فتره من تناخبين لكن الشريعه الاسلاميه اذا بعلنائها وامنتها احمد الله عليهم قد خرجت المسائل من اصول صحيح من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم باجمل وأكبر ما يكن فمن من يقول المشكوك يحكم بما تنتظره اذا انتهى انتهاء انتهاء من الانتظار حكم باننا أجنبية وأنها تحل الأجوار ويقفون بهذا لا من الذي يترتب على هذا الشيء تحكم الشريعة في الشيء ولا تقف عابدة من المحيط إلى المحيط كانت دولة الإسلام ولم تقف الشريعة ولم نقف البقل يوم من الأيام دون نازلة أبدا بل إنها وفت وكفت وجاءت على أكل الوجوه أكثر فهنا المسألة مترتدة عن الحكم الشرعي إذا كان حكمنا بأنها أجنبية طيب لا يتزوجه فمن الحكم؟ ولذلك تتهرب الطوالين الوضعية لكثير من الأشياء التي يضعها البشر اجتهاداً منهم يقفون عاجزين عن الأمور التي يفترع وتجد وهذا ما يسمونه في مسائل الطوارئ في لباة العفر مسائل المواجن عند الغلمات فإذا نزلت النواهر اختلفت المعايير اختلفت العقيشة لكن الشريع الإسلامي أبدا وعند العلماء رحمه الله بفجر شق الإسلامي نيشنى بمسائل التخريج وهذه المسائل يعتني بها من تقريب المقروم الأولى في البقر الإسلامي يخرجون ما حدث وجد على ما مضى وهذا التخريج حتى أنك تجد الفقير ليس عنده دليل يعني ليس عنده دليل يمسعر حكم النسأل لكن يستطيع أن نقول نسأل, نسأل ويسيد الحق ولذلك يقول عبد الله من المسعود رضي الله عنه وارضاه ورسيه السحابة رضي الله الذي كان من فقهاء السحابة ومفتيهم وكان عمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل أتسألون لي وفيكم شاحب السوادين ونعنين وذين قال أقول فيها برأيك في نسأة سئلة أقول فيها برأيك فإن أصبت فمن الله والاخطاء في من من الشيطان الله يا رسول الله منه دليل ثم قضى بالميراث عليه العدة ظل الميراث فقال له استعيد اقسم بالله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشه الله, الله يقول أقول فيها ذرائي لا يقل ليس هناك هنا هنا في هذا الصاع تنور وقلوب تقلت بروحانية الكتاب السنة وإنه يعني انتلقت هذا الفقر بضبط ودعصود صحيحة ومناقين تأدد معه إلى ما أقراش فيه فهذا يقول أقول فيها برأي وما كذب رجال معنى وإنه برأي محب أقول فيها برأي وهذا من يتهكم بالفقار يقولون أهل برأي أنظر هذا يقول فيها برأي نفس صحابا رجالنا الرأي إذا كان مستنبطا من الشرع لا ينموها أحد وليس هناك إيمة إجزاء دوايا العلم واجأوا برأي من جيوب إنه الرأي المضموم أن يكون رأي غير مستنف إلى العلم أن يأتي شخصا يجفهد دون أن يكون قد تغبى في ذلك على أسوه فهذه مثلنا من مساء الموازن تترطب على الأصل المقرر وهي مساء المستفاعات تبطور العلماء وتختلف مناهج المتونة الفقية المتونة الفقية تقيبا ثلاث درجات درجه تعتمد فقط بالاصول ولا هي في تفريعات كانها در المختصر المختصر وهذه في هو اصول الاصول لكن هذه الطريقه هي الوسطون بين المختصر والمطول وتعتمد بالاصول والتنبي على مختصر وطرائق كتب الناس وطوائف لطيفه يعمل له الحلول في التفرعات وهناك مثول مختصر هي مثل المختصرات الفقه لكنها تعتني بالأصول وما دنيا على الأصول وما يقرأ من مساء الآثار قلنا ما تبع على الحين الأتداء غراب المساء غراب المسؤول وماذا يختلف من نذهب إلى نذهب ومن الله على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي إلى تذبذة امرأة المسؤول وجاء المسؤول وفي هذا قضاء الأمير المؤمنين عمر المخطار رجل عن. وعن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى عمر المخطاب وقضى علي ذنبه طالب وقضى عثمان المعثم رضي الله عنه الجديد أما عمر رضي الله عنه عرضا فإنه قضى أنها لجودها الأول يخير بين أن يعود إليها سعود إليه وبين أن يحقق صدار وتبقى على زودها الثاني بين الأمرين فهي لزوجها الأول وهذا هذا الحكم من عمر رضا الله عنه مبني على الأصل لأن القاعدة الشريعة تقول لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطأ يعني إذا ظمنت ظنا وعندك له جلائم وظنيت عليه أحسام أحساما ثم تبين أنه خطأ فهذا الظن لابد وما بنيه بحيث الأصل في هذه الحالة لو شخص اكتدان من شخص عشرات آلاف ريال ثم ظن أنه سجد وقال اقدر رفع إلى القاضي فحلف بالله قيل له أعطيب أهل كبيرنا قال ما عندي ديني فإذا ثمان دي تخلص قلنا فحلف بالله على غلب أخلمه ويظن أنه دفعنا ويدوج للمسي من يخلص على غلب أخلمه فظن أنه رد إليه مثل التجار دائما يتعاملين ويدفعون مع جعبنا فجاء في ظني أنه دفع له أربعة ودفع أربعة ثلاث من معاملة القديمة فظنها هي المعاملة التي فيها القصوم ثم دعت السماء أو, أو ثلاث تدين له أنه مفتد فهل يشكد حق الرجل ذلك الظلم؟ نقول لا عبرة بالظن بين خطأ فترجع إلى الأصل فنحن هنا حكمنا بأنه ميت وأنها اخرجت من عدتها وحلت لأزواب وتبين أنه حي لا طلق رجل ومن يحدث بينه ودينها مخالعة وفشق بالطلاق يعني بين الزوجين والأصل من الحتمة بيد الزوج في هذه الحالة يغضر ويضع إلى الأصل أنها زوجة فقال الله عندي هذا وهذا نبني عن القائدة الأصل وطاء ما كان ألا ما كان يعني لما تبيننا أنه جاء زوجها فقضى فيها في من بني الشيطان اختصمت إليه رضي الله عنه وعلى وقضر بسروجها ثم بعد ذلك رضع زوجها الأول واعتدت أربع سنين وقال زوجها, زوجها الأول وخيرها بمصباقها وكذلك أيضا استفعت خضية إلى عثمان رضي الله عنه وارضا ومضى إليه أهل المرأة وكانوا قد زوجوها فقال عثمان وكان رضي الله عنه في الشفار فقال كيسا أقضي بينكم وأنا في هذه الحالة فعلي يعني من فقه رضي الله عنه وعلا راجع إلى فقال قدر لي مات فقضى رضي الله عنه في هذا القباة ذكرناه فلما توفي رفعة القباة إلى علي فأسفت الذي القضى به إثمان رضي الله عنه وعلا فأصلح قباة بحمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع فخين يذن بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يعرض الصداق ثم بقي النظر هل يرجع بالصداق على المرأة أو يرجع, يرجع على الزوج والزوج يرجع على, من على المرأة وكان من العلماء ولدارة يعطي في أشخة الشيذانية أنها دفعت الألفين وكان صداقه ألفين قال كل ما من ذوي ألفين فأظمار الله ألفين من عنده وارفين من هذا بطيبة نفسي لكن من حيث الأصل أن الصداق يرجع فيه على الزوجة يرجع فيه على الزوجة لأنه هي التي نطبع الحكم ثم بعد ذلك وقال بعض العوام يرجع فيه الزوج ثم الزوج يرجع على من غره وهي الزوجة ويطالب بهذا وإذا <تصفيق> كان روض الزوج الأول الزوجة يرجع السؤال عن صداقة ثانية المثال يجب على الصلاة فقال من يرجع إلى نظر وإن تزوجت فطدم الأول قبل وفق الثاني تهيل الأول وبعده له أفضها جوجة بالعفل الأول ولولو ينتهي الثاني نعم هذا طبعا كله إذا حصل للدخول إذا لم يصل للدخول ذكر المسلم رحمه الله أنها للأول وهذا قد به غير من المتسلق وفق الله عليهم وفرق بين يقع رجوعه قبل الدخول او يقع بعد الدخول ولا يطع قبل فراغ عدة الثانية ولا يطع قبل فراغ الاستدراء انه راح سلا يخلق غيره لا بد أن يخشب الاستدراء يعني لو كان أريد زوجته في هذه الحالة الزوج الثاني رضع وسينغي ان يتحرق فلا يطع إلا بعد استدراء رحمها وإذا استدع الرحم تنرحين إيجاد لحمله أن نطعه وله تركها معه من غير تجديد عقل وله تركها معه من غير تجديد عقل قال بعض العلماء التحذر من الثاني عقل إذا تركها قال خلاص عافتنا فلا أريدها أو ما أحد من سيء إلى أخي او قريبه فقال ما ما أستخدمك القيام على ما هو هل يجذب عقد الثاني او لا يجذب هذا في خلاف العلم رحمه الله فمصد يصبح على اختيار عدم السجيد ويأخذ يطلر الصداة الذي اعطاها من الثاني ويضع الثاني عليها بما أخذه منهم معا الأول طبعا اذا اختار نياء ان تبق المرأة عند زوجها يرد له صداة وماذا ما ذكرنا على الزوجة او يرجع على زوجها إن قيل يرجع على زوجها ويردع الزوج بعدين على الزوجين وإن قيل أنه يرجع للزوج المباشر فالأشكال الحال المرأة هي التي يناخذ الصداق رجلين الصداقة الأول والصداقة الثانية فحين يذن إما أنت رد الصداق الأول والثانية على تفصيل مذكر ما نعلم أستاذكم الله صغيرة الشيء واحسن إليكم ونفعنا بعلمكم صغيرة الشيء من التفع حي بسبب الضعف هل لك ان تقطع ربوعه وتحسب لي شيء من قطع الرباع وتتركني انا اتعشى عشان بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله على ال وه وصحبه ومن وال من بعد ف بيد القطع مفك عنها ترضى ما يعني نفسنا تردع ومن نترد حتى يعود ولا يردع حتى نفسنا مكينة والشجرة والتفصيلة شيء مهد الهواء على كل حالة حتى يذهب هذا الشيء على التفصيل الذي ذكرناه ففي مسائلها وجود في مسائل لا يجيد لها على كل حال الأصل أنها تنتظر حتى يعود إليها الحيث من إذا عاد عينها الحيث فكنا بإجبتها كعدة ذوات الأطوار الله أكثر معنا أسان في أكثر إذا لم يرجع رجل المسطول هل يصلى عليه ثلاثة من, من لا هذا لا أحد من علم كله لا أحد من علم يقول إن المسطول يصلى عليه أبدا ولذلك عمر بن الخطاب رضا الله عنه خصم الفقص عمر وعدنان وعلي ثلاثة علما من خلفاء راشدين رضي الله عنه وارغمنا ما أصده يدخلات الغائب على واحد المفتوط فهذا لا أصل له وربما ضعنا حيث فعلى كل حال هذا لا أصل له ولا يسل على المفتوط لأن لا أعرف أحد من العلم يقول بهذا والأشبه من الصلاة إبادة التوتيفية لا يمكن أن يفقن بها وبشرعيتها إلا إذا دل الدليل والدليل دل إلى وجدة الجنادة ويصل على الغائب على اختلاف. في ذلك ما تقدم معنا في إتكاد صلاة الجميع والله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ إن رأتُم تريدُ أن تصالح زوجها وليس لديها ما تصالحه فاستقرضت من رجل قدر نفسه ولكن المقلب اشترط أنه إذا شاء تزوجها بهذا القلب فما حقنا هذه المسألة أصابكم ما يجوج هذا لأن هذا يدفل في تخديد المرأة على زوجها إذا فتح هذا الباب أنكر لكل شخص به غرر في مرأة أن يقول له أنا أعطيك الصداقة واختري عينه وما أعطيك ولكنه هو الصداقة وبهذا تفشي الظوء المسلمين وتدمر الأسر وتشتت العوائل وفي هذا من البلاء ما لا يخفر المرأة إذا أرادت أن تقترب تقترب على الوجه المعتبر للقرب وهي إن في عصمة رجل فلا يجد لأحد أن يغريها ولا يجد لأحد أن يدفعها إلى ذلك بإغراء الماد بأنه يتكثر بكل شيء إلا أخر من إخوانها أو قريب من طرابتها رأى الظلم عليها وعذية ورأى أنها يعني نفس عليها الفتنة فعى زوجهم وقصهم في حقها أو كذا ما في طريق إلا أخوان فقالها أنا أحيلك معك حسبة قياما بيع الحق هذا شيء آخر وبالمناسبة الخلق حقا من شفوق النساء وللأسف خاصة بهذا الأجنى ضيع هذا الحق عند كثيرين من رحم الله وللأسف حتى إن بعض من يرفع إليهم في مصطبات الغيرهم أمر الضلع لا يجبه على السنة وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن يتطلع عز وجل فيها مرأة إذا جاء التشفي في ناتري بمتعاش الزوجة يمكن من خلق وما يجب تأخيرها والمؤنوم ما طلقتها والضبط عليها إلا ما أرادت في قال صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حبيثته قالت قال اكبر الحبيثة وطلقها فطلقها كما أن الرجل يطلق متى شاء وكيف شاء أن من حقها أن تترك الزوج ما أرادت دوتنا من حبة وإذلك يقولون طلع أن تطالعا رأى زوجها طبعا هناك يطلق وجهين إن نعم الرجل في شيء من العيوب التي ليس في عيوب نتبة للخيار يعني دون الكلام والمرأة خافنا للشيء حرم نرتحت له نسرب عليها من قهرها ويرد الأرض مرة فيه مستلافة هذا لأي شيء وأعرف على القضايا جلست السنة الكاملة وهي تقال السنة وهذا كلنا في المبادة ثامة لشيء الله مرأة إذا جاءت تطالب الخلق وقد أدت مستعدا في أجل مدرجة حقها إنسان الأمر هذا حق لحقوقها وذلك لا تخلنا شك لها ولا شك لها بعد القضاءة يقول يجسع يقول لا أريد ربما تكون سديها ربما تكون طائشة لكن لا يجوز هذا على خلاف السنة هذا الاشتهاد مع النصر والنصر لا معنى الاشتهاد نصر أكبر الحديث وطلقها تطليقها وقد كان النبي صلى الله عليه يا عسول الله إني لا أعود فيه في ثابت قلوا طلنا دين ولكنني أخاف الكفر بعد الإسلام إنو أمن الصحابة وفي عهدى النبوة إلّه كلة الفتن وخير القرون تقول يا رسول الله أطاه في كفر بعد الإيمان وهي أمره يعني منذ كيف حكمة الشبعة وذلك من الصلم وعطاه حطرة فعلى كل حالة للهات يعني على سبيل التخبيب الإفساد غيرك ما ينصلح ما رأيت لو أعطيتك هذا تركيه هذا ما تريد من تريد من عنده ما عنده وضيح وما عنده كذا ندار من والتحريش هذا يقول فيهم ابو سلم وعن ثالث لعم الله من خببا رأسا على ذلك هذه في الله عز ومن معنه الله ومن يبقى شيئا باستماع في العضل إلا هذا أمر عظيم جدا لأيدي الإسهاد من سائل المنح على أزواجه والعنى عن نتقل الله عز و جل وإذا أراد أن نساعدها بالمعروف فدقه الله خيرا وأما إذا كان على سبيل الإسهاد فإنه محرم ومنكر وكبيرة من الكبائر والله تعالى فقيلة الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قل رضي الله إلا اختار عيسرهما ما لم يكن فيهما وإن عظم الأدل مع المشكر ففيك يجمع زي مناسبة فإن الإنسان في بعض المواقف يشكر عليه التنهي بينهما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أما بعد فتخيير النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما لم يبت فيه والشبائل ظني فيما ببت في حقنه وتوجه في ذلك أنه إذا قير عليه الصلاة والسلام بين أمرين أحدهما أيسر للجماعة وللأفراد كان عليه الصلاة والسلام يختار أيسر لأن الله بعثه رحمة للعالمين ويختار ما هو أخص على الناس حتى في بعض الأشياء التي تكون منه عليه الصلاة والسلام في شأنه وفنته وبله اختار أيسرها ومع أهله ودوجه اختار أيسرها لأنه بهذا التخفيص يكون فيه إحسان إلى الغير إذا كان الغير له تدأ كما هو حاله مع أهله وأزواجه المسلم إذا اختار الأيسر في معاشرته لأهله ومعاشرته لمن والله الله أمره من الحمال والمستخدمين والخدم والأجراء يسر عليهم ولا يؤنف عليهم ولا يشف عليهم ويأخذهم بيصف لو مثلا أراد أن يبني شيء وهذا الشيء يمكن أن يبنى في خلال خمسة أيام خمسة شهور يمكن أن يبنى في خلال أشر شهور ولكن خلال خمسة شهور يضيق على العمان ويرضب عليهم فيختاروا عليه في السؤال كل في هذا الأيسر ويخفف على الناس ظلوا طال الأمر في سمته ودنيه وشأنه كله كان على اليسر وعلى السماحة فلوات ربي وصمامه عليه إليه في ولذلك كان هذا الحديث عن إن المؤمنين عائصة رضي الله عنها وأرضاه وكان عمره كله على اليسر ولذلك قال عليه والسلام إنما بعثت من يفسرين أما في مجال التعبد والرقاة مثلا إذا جئت ورأيت شخصا على المنطق فإنك مخير بين أمريك بين يصر وعشر العشر والمواء أن تأتيه بقوة وتقول يا أخي اتق الله وهذا منكر وما كان ينظر ليذلك أي من على هذا وهذا ما تلافيه لأنك قلت حقا وقلت شذكا وقلت شيء يستمد إلى أسرك الذي يفعله منكر وقد يكون فعل هذا أمام الناس وأن نفته بقوة وقلته لكن طبعا ما جاوز الحب في الشرم مثل تقول أنت, أنت كذا تتاهدياً عليك إن أنا جئته في المرحة وتعني اتق الله والذار تجد الدعوة إلى أنك ليسر بقوة وديشجر. لكن لا يناس شق أخير المسلم لا يشفير في العرب لا يشفر ولا يشفر هذا الذي أخذ بالقوة يعطي هيدا للدين ويعطي هيدا للشرف لا يأتي شخص ليسر فيه يقول انظر هذا لا يعرف كيف يأمر لنا هو أخذ بشيء حسن قال صبتاً ما تستطيع أن الذي قال ما تستطيع أن الذي أمر به لأنه يشارع الله وهذا طبع هذا طريقته أخذ بالحسن بالش... وقال بالحسن وأمر بالمعوذة على المنكر لكن لو جاءه وقال له يا أخي اتقل الله رسول وجل ونزلق أنت الله وشرع الله ما يلقين في الكرام وأنت أني أخضم من أن تفعل هذا الشيء أو جاءه وقال يا أسي اصعل الله أني من هذا البلاء أرعى على منك اصعل الله إذن يمين لأن يقضي فالخبرة اصعل الله إذن يجعب النصف لك صدر الرجل إلى التبور بشرح صدر الرجل إلى الأخذ بهذا الذي قال بعد الأحيان تجد هذا الذي أخذ باللتية أحسن أخذ من هذا إليه سيء وأخذ بالسهالة الأول أخذه بالكوة بعجين الشر. ولتأثيرنه أن الحق أطى وجعه على الأصل وهذا حسن ولكن الثاني أحسن لأنه رغب ودعاه إلى الخير كلاهما لشرع الله عز وجل لكن كل الأبنين كل منهما في حسن لأن الأول لو أن الأول مضد إلى الثمرة والنتيجة قد تكون الثمرة والنتيجة لأن الناس أخذوا أهلنا بالعزيمة ونصحوا بالعزيمة ربما تبقى حلبة وقوة بالأمر المعروفية وتجد الثاني ربما أن الناس سأتي ببروج ببروج حتى أن الحاشق أو الفاشق هو المتهدد يثقين على أهل الحق ويثقين على ما نأمر عنها ولكن إذا كان الذي يأخذ اليسر يأخذ اليسر في موضعه وبالحجم في موضعه في حين يجب الكمال والثمان يأتي دلة الأحسن فإضغف على صوته وفع عليه وإن أغلب أغلب عليه ورب عليه منفرة فتجد حينئذ تدرج الشريعة فأعطى كل ذي حق الشكر هذه أمور في مسئلة التسير والأفضل لا شك أن الشخص بعض الأحيان يرجح اليسر والشهانة في بعض الأحيان يرجح الأمور فنزل في بعض الأحيان تأتي في دلع. لو أنك أخذت اليسر تحتك الناس وتشاهد ولربما تأتي في موضع وترى فيه خطأ فتعنف القوة وعن تعالى أو شيخ أو داعي أو يأتي سائل يسأل وتعنف بقوة وكان بالإمكان فأصله بالذي يحفظ لكن ترى من يحفظ من صدور جدد أو أناس تحلم أنك لو أخطه بالنسب سيغلط غيره من نسب الخطأ وسيحفظ من نسب الخطأ وأنت تعلم أنك لو أخطه القوة في هذا. أنك تهالد أمرا فيه مفلحا لغير فإذا تكون الشدة والقوة في مكان واليسر في مكانه فأنت تستطيع أن تأخذ اليسر في موضعه وأن تأخذ القوة والشدة في موضعها لما فيه مشقة فإذا أخذت الذي فيه مشقة طبعا ربما تؤذى من الناس ويقول ما ينبغي لهذا الداعي أن هذا وربما إن شفه رأيه يقول ربما افتادا فيعظ معدر ولربما ما يحصل بالبناء ما لا يحصله بغيره لكن في اليسر يحصل جانبا آخر مذنه إذا أخذ التي هي أحسن منح من الناس الكلام في أهل الإن ودفع عنه من الكلام في أهل الإن ولذلك لما نشى بعض أئمة الثلاث بعض علماء يقام أنه مشى وكانت به آهة وذكره آخر فيه آهة ثانية فقال إذا رآه الناس قالوا كذا وكذا يعني فلاه في كذا وفلاه هي كذا فقال العالم ما أُعْلَكُ عن الناس فليقوا لما قالوا قالوا وما عليك أن يسلم الناس ونسلم الأول يقلوا يريد الأجر ويتفلم خلية حتى ناف تأثير لكن قالوا ما أعرف أن يسلم ونسلم من تلك النظر الأبعث فمذل هذا يأذره الله ففي جواند الأجر تدرك بها فضائل العشر وفي جواند الأجر تدرك بها فضائل الانسر وهذا يرجع الى فضل ذلك القول خطب عن المعذب الذي خط الانسان به لا لم يحصره غيره لان غير الناس لا يستطيع ان يلبى الامور الهامه كلنا بعدا الى ماءنا ومن شاء احنا صلى الله عليه نحن دائما نقول ان الطالب بعض من شاحنا وكذا ان وجدنا بان كان الله لا نثق ان كتاب الله من السنه بنيان كل احد لكن ضربا امثلا في واقع الحياه اللي يعيشها الناس ياثر كثيرا فكلنا بعض الاحيان نجد بعض العلماء ايتعمن البدء وبعض احيان لذين يتعلمون بيسر وبعض احيان مر طويل من الكرب فكتمك وكان وككان من الذين يكدحون وكان من الذين يمرضون بالشحن وراهاكم حمل الايام فستدعى واذا ان اختاره الله ولو عين الحق وذوب عين الصواب ويجعل الله من حسن الاثر وحسن العاقبه هذا ما كنت اشوف وهذا كله يرجع الى امر واحد وهو توفيق الله جل وعلا حينما يعلم أن العسر واليسر الذي يمارسه في ويطالب عدم يمارسه في دعوة والقلب رفاه الله ومرحص في وجه الله والكلمة تخرج راجها ما عند الله والله لا تضرر صاحبها أبدا ولم ينذر عليها أبدا يصي الله عز وجل القائل للصوار ويعينه لأن أهل العلم لم يقفوا في مجال العزم أو الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإيمان او المجه كل من تولى ولاية شرعية الناس ناشي على طاعة دنيا إن علم الله من قلبه الخير وصد فالله لا يحضره حفظا أبدا لا يحضر الله منظر إلى أهل الدنيا من التجار وأهل الأموال كيف يقفون معنا نحيهم ألا دنياهم وكيف أما النظارون وحطر لهم ذلك لأنهم نصحوا لهم مقاماً ثقيقاً من لأنهم نصحوا لناهية لما عناه يكيب أدد الظنخي فعسره سيجعل الله خيط ويبتقى الله عز وجل فيه ويسره سيجعل الله خيط لكن, لكن تجد شكهان الله عبيد بعض الأحيان العسر يعني إذا اختار الإنسان النشقات والأشياء الشاطئة فيها عجب أعلم لأنه كما جاء في الحديث توابك على قدر مصدق وقلنا إن هذا فيما بدت في أمه لأن مثلا الآن في تجد الشخص مثلا إذا كان عنده سنع أصور شنع فيها يسر وفيه فيه وبط فيها الأم وفي أصل عام يختل مثل الآن المسي في الحجس لو ركب أو مشا فإنه إذا ركب سأشى فأصدكم الله عسلم ولذلك نسي تأذ حصل له الأذر بالعلاق والتأذ لكن لا يعتقد أن النشي أفضل من الركوب من جهة كل من سنة لكن هو إذا اتفق له أن ينشي ينشي والأجبه أفضل واختار الذي فيه من لكن إذا جاء وخير بين الركوب النشي اختار سنة أن ينشي إن النشي إن النشي إن النشي إن النشي إن النشي فإذا اتفى باليسر كان الأمر في مدد تجيب ما في إشكال تتبع السنة والخير في اتباعه عليه الصلاة فلوالك قالوا الوارث افضل من غير الوارث الوارث افضل من غير الوارث فمن عمل من الوارث قليلا ومن غير الوارث كثيرا وفيه مشقة كان الذي ورث واتبع فيه الشر اعظم ادرب من بالله عز وجل بل فيه الرحمه وفيه الهدى لان الله تبارك وتعالى بعث الرحمه والهدى لمن اتبع سيره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نحمد إباده تشريفاً وتكريماً وآسب تعياناً الحمد لله رب العالمين صلى الله